قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوَعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْمِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِمَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع, ادفع بالتي هي أحسن السيئة, أحسن السيئة نحن أعلم بما يصيفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي يعمل صالحا فيما لَا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَ سَبَايِنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَالْفَحُوجُ جَهُنَّارٌ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ قَالُوا أَخْسَأُ فِيهَا وَلَا قال اصغوا فيها ولا تكلمون انه كاد فريق انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وارحمنا وانت خير الرحيم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسمكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون عَلَمْ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِلَى لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ